ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما دراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثير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 وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّون وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ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 إِنَّهُ وَنَنَّ أَلَّنْ أن يَحور إِنَّهُ وَنَنَّ أَلَّنْ أن يَحور بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن قبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لا طبقا عن طبق، لا فما لهم لا يؤمنون، وإذا قُرئ عليهم القرآن لا يسجدون.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 والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود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 وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن يخرج من بين الصلب والتراب، إنه على رجعيه لقادر, لقادر، يوم تبلس رائد.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 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى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 وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُدْرَا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعه هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه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 لا يسمن ولا يغني من جوع هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عيل آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عادية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 إِنَّ إلينا إِيَابَهُمْ ثم إِنَّ علينا حسابهم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إِذَا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر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 فكل بالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا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 وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى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 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك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 ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة سك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها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 قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا كذبت سمود بطغواها إذ انبعف أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها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 الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي ما ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إلى سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير, خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما سآوى ووجدك ضالا سهدا ووجدك عائلا سأغنى اَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى اراه استغنى كلا ان الانسان لا يطغى اراه استغنى ان الى ربك الرجعا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 أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سندع الزبانيه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منسكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة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 يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأترن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود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 وما أدراك ما القارع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث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 وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَوِيَ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَوِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون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 ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزه اللمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأسئدة إنها عليهم مؤصدة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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي من, من خوف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 فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا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 من الجنة والناس قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك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 اللهم لك الحمد كما تحب أن تحمد وترضى لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على المال والأهل والمعافاة. لك الحمد كبت عدونا واظهرت امننا وبسطت رزقنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على وسره فأهل أنت أن تحمد واهل أنت أن تعبد واهل أنت أن تذكر واهل أنت, أن أنت أن تشكر لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد لك الحمد كما حمدك الأولون وكما حمدك الآخرون لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إلى رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز وتلاوه كتابك العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 وذهاب همومنا وأمومنا وقائدنا ودليلنا إلى رطوانك وجناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل علينا به النعم وادفع به النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين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 وذكرنا منهما نستينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وعطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي اعليت مكانه ورفعت شانه وعيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نواما وأصحها لسانا وأبينها حلالا وحراما واهل التأويل محكم التنزيل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلاله فِيهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لِقُلُوبِنَا ضِيَاءً وَلِأَسْقَامِنَا دَوَاءً وَمِنَ الذُّنُوبِ مُمَحِّصًا وَعَنِ النَّارِ مُخَلِّصًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ القرآن الَّذِينَ هُمْ أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رحيم يا رحمن اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الجنة قرأ وارتقوا ورتلوا كما كنتم ترتلون في الدنيا بكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم اجعلنا به من العاملين وفي تلاوته من المخلصين وإليه من الداعين يا رب العالمين يا أكرم اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركه على من قراها ومن سمعها ومن حضرها ومن أمن على دعائها يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القران اللهم ربنا تقبل منا ختم القران وتج ما كان فيه من السهو والخطأ والزيغ والنسيان يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل ختمتنا هذه شفيعة لنا بين يديك يا أرحم الراحمين يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اجعل ختمتنا هذه في موازين حسناتنا وموازين حسنات والدينا وموازين حسنات مشايخنا الذين علمونا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم شفع فينا القرآن اللهم شفع فينا القرآن والصيام يا رحيم يا رحمن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 تواب الرحيم ربنا تقبل صيامنا وتقبل قيامنا واستجب دعاءنا واعتق من النار رقابنا ورقاب ابائنا وأمهاتنا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا يا اكرم الاكرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه و إِنَّا عَلَوْنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نسينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قبلنا ربنا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لنا بِهِ وَاعْفُ وارزل لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن كانت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامنا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 ربنا ولم ننفسنا ربنا ولم ننفسنا ربنا ولم ننفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب نصرف عنا عذاب جهنم رب نصرف عنا عذاب جهنم رب, عنا عذاب جهنم رب عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومحاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا جعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا مورتة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون, ولا تخزنا يوم يبعثون, ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدنا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا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 اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك اللهم نق قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسلتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة, اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقاء وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتيمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلا من الجنة ونسألك الدرجات العلا من الجنة, العلا من الجنة ونعوذ بك من النار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 اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك عيش السعداء ونزل الشهداء والفوز بالقضاء والنصر على الاعداء اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرتا عين لا تنقطع ومرافقه نبينا في اعلى جنان الخلد ومرافقه نبينا في اعلى جنان الخلد ومرافقه نبينا في اعلى جنان الخلد اللهم ات نفوسنا تقواها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 لما احييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف كفينا ولا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا ومأوانا يا مولانا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم Thank you اللهم اجعلنا ممن وفقتهم لصيام رمضان وقيامه ايمانا واحتسابا اللهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام اللهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام اللهم لك الحمد انت وفقتنا للصيام وهديتنا للقيام اللهم كما أديت ووفقت فتقبل يا كرم الأكرمين يا للجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي أن عليك أنت كما أذنيت على اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشقاق والكذب والنفاق اللهم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعود بك من زوال نعمتك اللهم نعود بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعود بك من زوال نعمتك وتحو لعافيتك وفجاءة نقمتك وفجاءة وجميع سحطك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم أنت أحق من نكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملأ وأوسع من أعطى وأجود من سئل أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيرك وعدنا حفيظ حل دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ومحوت الآجال القلوب لك مفضية القلوب لك مفضية القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والسر عندك علانية القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. علاني القلوب لك مفضية والسر عندك علاني نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له ما وصلح عليه امر الدنيا والآخرة. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تدخلنا الجنة برحمتك أن تدخلنا الجنة وأن تعيدنا من النار بقدرتك وأن تعيدنا من النار بقدرتك اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك نسألك ونحن عبيدك الفقراء إلى رحمتك وأنت ربنا وإلهنا وخالقنا الغني عن عذابنا حاشاك أن تنفعك طاعتنا أو أن تبلغك معصيتنا نسألك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن تكتبنا عندك من العتقاء للنار. اللهم حرر جلودنا على النار اللهم حرم جلودنا على النار اللهم حرم جلودنا على النار اللهم حرم جلودنا على النار يا كريم يا غفار وحرم جلود آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا من النار حرم جلودنا وجلود أحبابنا على النار يا كريم يا غفار اللهم يا فارج يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا واسع العطاء يا سميع الدعاء يا من لا يخيب الرجاء إلهنا اللهم انا نسالك ان تقربنا اليك وان تلقي علينا محبه منك يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اكتبنا من عبادك الاولياء المقربين الصالحين المصلحين هادين المهديين واجعل فينا منافع الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعه ودعاء مستجابا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم اجعلنا من عبادك العلماء اللهم اجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين وجعلنا من الدعات إليك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات وحب المساكين اللهم وفقنا لفعل خيرات يجري ثوابها علينا وعلى والدينا في قبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا للجلال والإكرام اللهم وأخرج من أصلابنا من ينصر الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في اجسادنا وعافنا في أسماعنا وعافنا في ابصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشفنا واحفظنا من أوجاع آخر الزمان اللهم اشفنا واحفظنا من أمراض آخر الزمان اللهم اشفنا واشف أزواجنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا من سحر الساحرين وحسد الحاسدين يا رب العالمين اللهم من ابتليته منا أو من أحبابنا بسحر يا رب العالمين فأبطل استحر عنه بكرمك وجودك يا رب العالمين اللهم من أرى بسحر أو مكر أو سوء فرد سوءه في نحره وجعل تدبيره تدميرا له واكفنا شره بما شئت يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعنا ولا تعن علينا وآذرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمقر علينا وكلنا ولا تكن علينا اللهم أكرمنا من أكرمنا وأحسن إلى من أحسنوا إلينا اللهم أحب من أحبنا ووال من والانا وسالم من سالمنا وأخذ من ولمنا وقضع دابر من عادانا وكفنا شر أعدائنا بما شئت يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والغنى عما سواك والفوز عند لقاك اللهم آمنا في أوطاننا واصلح إمةنا وولا تهمونا وأيد بالحق والهداية والصلاح والرشاد والصحة والعافية إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم واصلح نائبه وولي عهده وإخوانهم حكامنا أجمعين. أصلحهم وأصلح بهم واهدهم واهد بهم واجعل فيهم منافع الإسلام والمسلمين اللهم احفظهم من بطانة السوء ومن عليهم بجودك وكرمك ببطانة الخير الصالحة الناصحة الوفية المخلصة الصادقة يا رب العالمين اللهم وأصلح سائر أولاة أمور المسلمين اللهم أصلح سائر أولاة أمور المسلمين اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عجل بالفرج إلى إخوان من المنكوبين في باكستان اللهم عجل إلى الفرج الى اخواننا المنكوبين في باكستان اللهم فرج عن اخواننا المضطهدين المشردين في باكستان اللهم اوهم اللهم اوهم اللهم احمل حفاتهم واكث اللهم اسقط ماهم واطعم جوعاهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم شلم شملهم اللهم لم شملهم اللهم لم شملهم وعوض عليهم في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تحفظهم من الامراض والعوبئة يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم بحفظك واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم إنا نسألك أن ترحم أمواتهم مرضاهم وأن تداوي جرحاهم اللهم إنا نسألك أن تكفل أيتامهم اللهم اكفل أيتامهم وأصلح حالهم يا رب العالمين اللهم وفرج عن أخواننا المظلومين المضهدين في فلسطين اللهم عجل بالفرج والتمكين الى اخواننا المظلومين في فلسطين اللهم فك الحصار عن المحاصرين وارفع الظلم عن المظلومين واجمع شمل المشردين اللهم آوهم واجمع كلمتهم على الحق والدين وانصرهم على كوالب الغاشم يا رب العالمين اللهم طهر المسجد مسجد الأقصى من دنس المعتدين اللهم طهر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وحقد الحاقدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين على عدوهم من الغاشم المتجبر المتغطرس يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تدمر عدو وأن تنزل عليهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم خرب بنيانهم وأحرق حرثهم وفرق جمعهم وشتد شملهم وخالف بينهم وفجر أسلحتهم بين أيديهم ورد كيدهم في نحورهم واحفظنا من طمعهم وحقدهم وحزدهم وإفدادهم يا رب العالمين وفرج الله اللهم عن إخواننا في الصومال وفي العراق وفي كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم بسوط الأمن والأمان على المسلمين اللهم بسط الأمن والأمان على المسلمين اللهم بسط الأمن والأمان على المسلمين, والأمان على المسلمين يا رب العالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وسلط الظالمين على الظالمين و اخرج المؤمنين من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم نزل علينا رحمة من عندك تشفي بها أسقامنا وتشرح بها صدورنا وتنور بها قلوبنا وتفرج بها همومنا وتنفس بها كروبنا وتؤدي بها ديوننا وتيسر بها امورنا وتقضي بها حوائجنا وتكفر بها سياتنا وترفع بها درجاتنا وتمحو بها حوباتنا وتتقبل بها توباتنا وتتقبل بها توباتنا اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وافقر عبادك إليك وارزقنا غنا لا يطغينا وصحة لا تلهينا واغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم بالسعادة آجلانا وبصالحات أعمالنا اللهم إننا نسألك حسن الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصلف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصلف القلوب واخف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك واجعل خير, أيامنا يوم نلقاك. واجعل خير ايامنا يوم نلقاك واجعل القبور بعد فراقنا الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط اقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامه وبيض وجوهنا إذا سودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندام اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم أعنا على الموت وزكرته وعلى القبر وضمته وعلى الصراط وزلته وعلى يوم القيامة وكربته اللهم أعنا على الموت وزكرته وعلى القبر وضمته وعلى الصراط وزلته وعلى يوم القيامة وحسرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم املا قلوبنا بحبك وحب نبيك عمن سواكما اللهم ارزقنا للة محبتك ومناجاتك يا رب العالمين اللهم اذقنا للة مناجاتك ومحبتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا محبين لك ولرسولك عمن سواكما اللهم اللهم اجعلنا محبين لك ولرسولك عمن سواكما يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته واوردنا حوضه واوردنا حوضا واوردنا حوضا واسقنا من يديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا اللهم اسقنا من يديه الطاهرتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا اللهم اجمع شملنا به اللهم اجمع شملنا به وأكرمنا بالسلام عليه والجلوس بين يديه واجعلنا من أهل جواره في أعلى الجنان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم اللهم أصلح ذات بيننا وبين أنفسنا اللهم أصلح ذات بيننا مع أنفسنا ومع أزواجنا ومع ذرياتنا ومع إخواننا ومع أحبابنا ومع جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأمنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم خص بواسع رحمتك واسكن فسيح جناتك الشيخ زايد بن سلطان اللهم اجعل قبره عوضة من رياض الجنة واجعل ما قدم في ميزان حسناته وجازه عنا وعن الإسلام والمسلمين بأحسن الجزاء اللهم أدخل عليه في قبره الفسحه والسرور والرضا والنور اللهم ارفع درجته في المهديين واجعل كتابه في أعلى علية واحشره في زمرة المتقين واجعله يوم القيامة مع الآمنين الفائزين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم وبارك في عقبه من بعد اللهم بارك في ذريته من بعده وبارك في شعبه وعرضه من بعده يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ومن ولدوا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن خصنا به ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا رب العالمين اللهم انا نسألك لمن أوصونا بالدعاء أن تيسر أمورهم اللهم يسر أمورهم واشف أسطامهم وقضي حوائجهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم انا نسألك أن تيسر يرى لنا الأمور اللهم من أراد منا الزواج فيستر له الزوج الصالح المبارك يا رب العالمين ومن أراد منا الذرية فارزقه ذرية طيبه مباركة يا رب العالمين اللهم ومن وهبت له ذرية فارزقه صلاحها وفلاحها واجعل فيها منافع الإسلام والمسلمين اللهم ومن أخلت ذريتهم فعوض عليهم يا رب رب العالمين في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن ترحم مواتنا وموات المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء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 اللهم إن كانوا محسنين فازد في إحسانهم وإلا فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وارحمنا يا رحمن إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا يا رحمن إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحده يا رب العالمين ارحمنا إذا هيل علينا التراب وهجرنا الأهل والأصحاب ولم يبق لنا إلا أنت وانت الكريم التواب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قاب اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض يا أكرم الأكرمين اللهم استرنا بسترك الجميل وانصرنا بنصرك العزيز اللهم أدم على أرضنا هذه الأمن والأمان والسلامة والإسلام واحرصها اللهم بعينك التي لا تنام اللهم أدم على أرضنا هذه أمنها وأمانها وقيادتها ورخائها وازدهارها واجعلها توتي أكلها إلى حين ورد اللهم عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وإفتاد المفسدين وطمع الطامعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدم علينا نعمك اللاهرة والبعثين واجعلنا لنعمك لك من الشاكرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم ضاعف الأجر والثواب لأهل هذا المسجد يا رب العالمين اللهم اجعله في موازين حسناتهم وجازهم عنا بأحسن الجزاء اللهم ضاعف لهم الأجر والثواب واجعل هذا المسجد في موازين حسناتهم وموازين حسنات والديهم يا رب العالمين اللهم يستر أمورهم وفرج همومهم واشف أسقامهم وأصلح أحوالهم وبارك فيهم ولهم وعليهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا وقد غفرت لنا اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا وقد غفرت لنا وتبت علينا ورحمتنا واعتقت من النار رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا واحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عذ علينا رمضان سنين عديدة وأذمنة مديدة وأنت تراض عنا ونحن في صحة وسلامة وعافية يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم ورضيت عنهم وأرضيتهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الصيام والقيام في غير رمضان وارزقنا قيام الليل والخشوع في الصلاة وارزقنا غض البصر عن الحرام وقنعنا بالحلال عن الحرام برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم اعد علينا رمضان السنين عديدة وأزمنة مديدة اللهم اعد علينا رمضان السنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن في ديننا وعقولنا أنفوسنا وصحتنا وعافيتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إلهنا أمرت بالدعاء ووعدت بالإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين اللهم صوب خطأ دعائنا يا رب العالمين اللهم صوّب خطأ دعائنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا وأعطنا فوق ما سألنا برحمتك يا أرحم الراحمين واكفنا واحفظنا فوق ما استعذنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ونسألك اللهم من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أعوذ بك من شر لما استعاذ بك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا واسوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين